ربنا صليه على أحمد خير المرسلين وعلى الساقيه على الحوق أمير المؤمنين وعلى فاقمة الزهراء فائر من أكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر عليه علما ويقينا، وعلى الكافر موسى والرضا فضل ودينا، واتقي خشعة الباطل بالجود يمينا، وعلى الهاد الذي أشرف كالشمس جبيها. ربنا صلّي صلّي, صلي, صلي على